Neyim ben? Uğra tabakarbus, nayimet nayma. Ama Bu ama, ne yapalım işte? As-sülasyonu yukumuşuyun muhteşem şerktir. Bu mühmeyar. Bu mühmeyar ve yukumuşuyun yerinde kalmı oluştur. Bu as-sülasyonu mükemmel ümteleğidir. As-sülasyonu mükemmel üsfattir. Bu cümle şerktir. Bu as-sülasyonu yukarı oluyor. Bu cümle ya da uştardır. Müşmeyikumuşuyun. As-sülasyonu mükemmel ügüle. Bu cümle ya Bu فإن كان كلمات على ودني فعلى وشو عيني فمضادوه يشفه دو او يشفه دو ونع ونصر او شو شو رن الجو وقعدين فعلى مفتو عين احو الذي بدل به في ان شاء الله ويجي عليه ما وفي بعض النسخ يَكِنَّ شَيْءَكَ أَمَّ سُلَاسٌ يُرْمِجُ جَاهِدَ السَّاعَةِ السَّنَ. غَيْرَ أَمَا جَاءَكَتْ أُقْضِيَ سَأَكْبَلُهُ وَإِنْ كُنْتَ سَرِيعًا سَرِيعًا كَانَ يَدِهِ وَمُشْتَهِ. سَاعَدَهُ أَنَّهُ أَنَّ دِي بمنافع هذا القيد. السال مقيدين. التمثيل بمثال سال سال. الغبرخلو المخلو. سال خلو. أنما بني سود و مصر. أمثلا إله خيطابين. ولا يخلو من أن نكون مطلوب بمقدمات المخ. من المقدمات. ولا يخلو من أن نكون ماضيه على وزن فعل أو فعل أو. فعلا meleş, meleş, şu teinker haber diz falan bunu dedi. demek o şurasiy müjrel, o maddesi, şu ratim mi, maddi muhah, o, eli teeli şurati, bir şey muhah değil şu ratim o bu şurati mi, yani haber diz على بني عائلة فعولة. وإن كان على وإن كان وإن كان، بالمجمل يبلون. إن كان بتخصيده. وتحصي الشيء اللي بيشمله. إشارة بيشمله يبلونه. يعني وده يخلو بيجي. ما في فاي تحصيل. وده يخلو من كل ماضي. متى نبرف في إن كان Şimdi فايه التوصيليه في الجزائر في Şerha göre fay tafsiliye oluyor. Fay cezayı olmuyor. Yok. Emme Suleh'e önce bir ilahir'i orada söyleyecekse. O da ilahir, o fay zayıyedir. Şerha göre fay zayıyedir. Ahmet'e göre fay zayıyedir. Ama Şerha göre fay tafsiliyedir. O da bir ilahiri vardır. O da emme Suleh'e imkana mevcuttur. O da ki fay imkana şerh ettir. Atamadır. İnihbetine göre fay tafsiliyedir. Ama şerh fay tafsiliyedir. أما أولاً أن يخلصنكم بلمفاة لا يخلو فاطلاً بيونسا يخلصن يخلصن يخلصن وظهر مقالب ولا يخلصن أنك ويقول لأخير فلا سألساً إيش بيجيوه ولا يخلصن أنك رماضي عن من فعلاً أو فعلاً أو فعلاً يث إن كانا يكون olan aynı en مظلوم yani ne çözülür demek ki tutar eksik vardır. Hem hareketli oraya gitmiş. Hem hareket kaydı. Niçin hareket olursa mi? olması gerekir. Şöyle hareket sakin. olur. sakin. Sakinle başlamak sakinle başlamak olamaz. Hı, bu, i̇zbat ki, o hareket olsun, veriz. olur Sakin değil, etmiştir, ibni, de biz, de veriz. Veriz. Hardir, olur mu? Çünkü tek etmişler, sakin değil, edemiyorlar. Sakin değil, mutaazzirdir, halidir, olur mu? Rabb-i demir ''Ve kevulir fethati ahad ikinci de Allah'ım.'' olması için e, iki de, de gerek yok. Yani, her hareketlidir, her fethatidir. Bizim müteahrik olsun. Veriz. يعرفتهم الادباء بس الساكن يعني لا في الحدي دي اخات وكجي لعبه يا اخ لأن اللام تعلق مفتوحاً واللام مفتوحة وهم نحن مفتوحة متوخاً شويه. لأن الثابل يعني لأن, لأن... لأن, لأن وليأ... اللام مفتوحة والنام متوخاً لما سنشكره. ميرج dur şöyle diyeceksin ne yapacaksın inşallah ve tamam. Kadi aynen. Fakat dijitallik namdelik maketlerinle de şunu merak ediyorlar. Şunuyu da da tekil ne muthabi cetera. Sadece mutabik. Demek ama eğer darap ama eğer eğer damiri markoyu mutasye mesela o ay ay damir dar darbe dar bede dar ama eğer damiri markoyu muhtarlık ettirse ola mufaadesi akil ola diye çıkar anne saklı olsa ya da muhtarlık. Demek ay muhtarlık olması gerekir çünkü bazı havanlarda. متعلق ادنيك محظور يولي بعض الحماله بس تعرف بعد محظور يقطوا اما اي تاميرين مرخوين متحركه بشكل من ناطه ديتت سكن عند سكن ورسا منزلك قاعد محظور في بعض الاحوال في ...darabdu, darabdu, darabdu, darabdu... ...darabdu, darabdu, darabdu, darabdu... ...mendur, hazır... ...e, ee, ee, ee... ...damai verirken. bundan ...ma o darabı, sakin يعني عند عي ذلك الخول أسك صدر مياه نمو استخافه على غير حد على غير حد على غير طريقي وطريق معطد معطد بالطريقي فقط الأول حرف مدم والثاني ملتغما بلد ملتغما بلد على غير طريقي لنكو العين وياتكو نمو التحركة وحاض طيب بي دمامش ليس مفتوح مبمكسور انت تتحركين بالديروس ورح نحكي عنه من في الفتحي والتسليك والضغط يعني ما خلصت ضمان demek مضبوط اصول لي ينبم تتحركوا لي بعده في ترتيب الجسد تمدي بذل ذلك إن هو فاء مفترفتر عين لا ما جاء في نحمي نعمة ونعمك بسدين. نعم نعم نعم نعم. بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس Aynı sakindir burada, aynı. Birelim. Sakin olası gerekecek. Bir de ne'ime ve şehidine göre Onlara göre fakir şey, olası tek bir sual vardır. Birelim. Aynı şey sakin Ama ne'ime نعم نعم وش هذا جا مشتريه؟ واما ما جاء في نعمي نعم نعم وشهادة شهادة يدفعت الفائ وجهلها مع شكون عيني نعم نعم شهادة شهادة قولوا وهو أمنعه فمجاد عن الأصل بلد. فمخرج عن الأصل وهو عرضها بلو. أصل. أصل. بلو. أصل. أصل. أصل. بلد. بلد. في أصل النعيمات عن فمجاد فمخرج الأصدي لدرجة من خبرتين نوع من والأصل فيهما لأن الأصل فيهما لأن الترث عائلا بجس العين وفيه أربع لغات التالة. في بو بو في في في بو في في مع سكون عيني وكسريها فعله وفعله فعله إني فعل مع سكون فينا وفي وفتح فيز وذ وفت وفعي مع وفي في شعيلها وفي عيله صيغه باشقه ان ارجو ونن نقط د موافق اصلي وفي ما عدا هذه اللغة اربع لغات تشفع الفائي مع سكون عيني فعلا وكسية فعلا ورطل الفائم مع سكون عيني فعلا وكسية فعلا وهادي بلغطار بلغطار كارية في كل اسم او فعل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 Tabii güzel aşkımız geçiyor yani bu şey fili eee burada falan. Evet. Güzel. وصار ذلك وساعي فاعذب بذلوا برحة شوكته سوطاروا يفرودو نصرانو يفجروه وطهورا وليخره وضم العين وكسرها نهوا نصرانو وطهر مسار نضم العين مسار لما كان مضارعه مسار نتعانى الذي مضارعه من العين يقال نصره معنعانه نصر الذي نعمر يرضونه ونصر الغيس والأرضي أي أغاثها إن استطعون إنهم يشردون قال ابو عبيدة ابو عبيدة أبو عبيدة في في معنى قوي من كان يظن أن لن لن قال أي قابوق قول أي الله قال أبو في معنى قوي تعالى وظرب يردبه مساء في جسد عين مساء الفعال الذي مطلوب جسد عين لقو ضربه بالصوت وغيره بالصوت واليد ضربه وظرب في الأرض أي ساء فيها ساء فيها وظرب مثلا ليذكر مثلا el-darb bedaidun mesela li ay bayna zekara mesela waqtiy menes mudaribu fa'ala wa ala bi yef'alu menes wa la bileke bazan ila ila ne mutabadir veririz getirdik getirtirdik kavime harf ul halqi harf ul harf diye harf ona farklılıkta bu görev yapsın veririz ki görev yapsın sanki bunda met'le adab ilestar uzaktı sanki نور يعني ها نور ما نقطع ها نور ما نقطع لا بعدين يقول <سؤال> بس şebir o kavime sıkar harfı harflerin bir فتحة getirdi. hepte فتحه العين. ne ok aşağısı heptenin mi? ne istiyorlar? bir arası yine maharet olsun. değil mi? pek güzel inan. العين u فتحet getirmişiz. daha harf getirmişiz. en güzel bu. Sıkkandan rahatsız. Ne? Onu araştırır. Her ikisi olur ama en güzel Diyo kavim harukul harekî Sıkkadu harfı harekî Kıbı nefethatı alaynâ Kim müdelen olsun ha? Normal olsun ha? Tam sıkkad olmasın tam da hıbı olmasın. Yok, Mesli selam Tam tersini yapmıştır. Maşallah. يوخ ياك طق دت رمش فتح قايمه فتحه صغيره يروح خشتي يو العين يفتح ودوم خاراش زي هو فتحت يا كل اخشتي اه ودوم عندا وين انت ما فاك في اشقى روفي خيضة أوليور بخطة معظم ولاش ولا